والآن مع كلام في الامام والتعديل في هذا العصر ربيع ابن هادي اللي الله تعالى لا نطاق ولا ظلم كل الشغيه متكلم نجاحه هم مشكل ان الشيخ ما عنده خاطر قولنا كلهم تحدث الشيخ ما عنده لون هذا هذا خلاص. أشارة كيلو شيكار. لكل أصدار بوجي. والله من بلى. يروح يتعلم يومين ثلاثة شهر شهرين. يروح أقص إلى روسيا. وزيء وزيء وحياة في حياة في السنة وزيء وزيء. هذا تركيا، كيرينا، ليبيا، كلبنا، مشهورين شحن منذ السنة تي والسنة حرب نالو فيها، أهل صابري من السنة سنوات جاب كيلو ثابت في الشتاء ولا، المسؤول، الله يطول ليه هذا المكان، الآن تنتظر يحيا أن يغير هذا الوضع غريب الشيء. إذا مجه عليها ستكون فتة لا نظرنا اكتب يا اكتب لا اكتب ايش اكتب لنا تعالى مرحبكم الآن وكان ناصح وناصح وناصح وناصح وناصح أحيان الناس هتستكون ونص ولا نص ولا يصح ويارد ولا يبين باركة بسيطة وسلام الدولات ودولات الدولات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 ومنه مواقف الرجال يقول تم الناس لا من دار السليم والله نصحه لا أحد أضر من يحيا جمع الجير كل المجالس تحت رفض نقيله جمع لا كل المجالس لها المجال كبيرة يجي يأخذ من واحد يكلون ما لهم كله على ما يشار إليه يدور الشريعة ويناقشون عنها كله تحت رفض في المنزل في الممجلسة. في, في, في الجغرافيا في كل البصر كل شيء تحت رفض. نوب ولا حق كله انا هايه امين امين امين قولوا هذه يطبق يا ترى في المجلس ها